فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن، وقلت نفسا فنجناك من الغنم وفتناك فتنة، فلبث سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى وأصطنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.